ولقد أرسلنا إلى فمود أخاه صالح أن يعبد الله أن يعبد الله فإذا هم فريقا يتصمون قال يا قوم لما تستعدون بالسيئة قبل الحسنة لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال الطير نبك وبممعت قال قام الله بل أنتم قوم تختلون وكان في المدينة تسعة رهط يخصدون في الأرض ولا يصنحون قالوا تقاسموا بالله له بيتا مبو وأهله ثم لنقول من وليه ما شهدنا مهلك أهله وَإِنَّمَا لَصَادِقُونَ وَمَكِرُوا مَكِرَوْنَ وَمَكِرْنَا مَكِرَوْنَ وَهُمْ لَا يَشْعُلُونَ فَوَهُمْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكِرِهِمْ أَنْ مَا دَمَرْنَاهُ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاضِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا أَيَّتَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَن جِيْلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَلَوْقًا إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ أَسَأْتُمْ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ أَأَنْتُمْ لَتَأْكُلُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ نِسَاءٍ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ